لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر, قادر قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم لامسكتم